بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال رحمن الله تعالى باب الدفن اثنان لا بابي باب في قبر واحد وقبر كلين لاقوا اسوا من ضرورة ضرورهت قد ويفاد أبي بكر يا ابي بكر فننت و رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسون قبلا قادي وبخيه دتي و خو بعد وفاه رسول الله رسول كان تو دنت صلى الله عليه وسلم وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن ابي الصعصعه عبد الوحمن بن أبي صعصعة أنه بلغ وحصو قره أن عمر بن جموح إيه عبد الله بن عمر الأنساريينها ثم السلاميينها ريب بن السلامة اللون اسميني كان إليها قد حفر الصيل قبرهما قد حفر كوحالي الصيل الدات دات حالي قبرهما قبرهما قبرهما وكان قبرهما قبرهما قبرهما حوها يعني الدات قضي حفر wa qoytan somaaha dad baintu soo galay ayuu qabrigiiba qayb dhanbu jeexay waraarbuu haga dad maxay jeexay qabriga macnaheentu ciidi ka haaray wa kana qabru huma qabriguu min ma yarisay ila xaga dad maranka ayu la xirsanaa wa kana qabru huma qabriguu wuxuu aha min ma wa kaana labadoodu waxay ku sugnaayeen fiiqabri wa xidim qabri saliya ay ku sugnaayeen wa huma labadaas niman dad bay kamid ahaayeen xustu shidala shahidiyay fiyo ma xudin waan inta u xud fa xusr aan huma waallo qaday biyugayira min meekanehma mekaan koga si looga badalo oo meel kale markaas fa xusr fowjida walaalalaha lam yagaayra yagoo isbadalina kaano huma ad moodidba ma taa iney dhinteen bil amsi shalay ay dhinteen shalay ay dhinteen bad mooda wa kana ahdu huma midkoodu wuxuu aqad jir xaki la dhaawacay fowda uu dajiyeeyo oo qantiisi ala jir xii dhaawiciisa fa dufina walaasoo kala halka soo saumeey dadwa laga tartileeyo duqantii si aan يعني dhaawiciisa yaacna qantii si waa kor looga qaftay meeshii uu dultaalay samaa urus loo qantii waa la siiday faraj jacab way ku noqotay kala kaana sidee ahay qantii waa la siiday markaa siiday halka uu iska soo noqotay taalay yaacna waa sidii qof shaqaynayo kali dhirkii si weeyaan wakaana bayna u xud اثرقا الى اللي حسنه. الله اكبر مره وحيده امر كان انه هو ويا سيدي امام الله عنه الله تعالى هو كشغ في شرح الموطا جسد حدث صحابه كانوا يصدق و رحيم الله تعالى لأن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء انكم ما قلنا صحاويا سوها ويان شهادتهم مره جيركوا تاثف سنوا استف سنين و اللهم صل على آه. بخاري والسيحي سوحص وصاري الإمام بخار رحمه الله تعالى في سيحي وحص وصاري من حديث الدابن عبد الله رضي الله عنه وارضاه لما حضر أحد دعاني أبي من الليل مرخي أحصوا حذرت أباهب إيا ربيري مرخي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبا يمركس وحاوه يانس ما أركو إلا إلا يدل يمويا للصحابة النبي وحاوه يكوه وغير ياتني من أياه إنه يجب أن يكون أركوه سمع أحد يجنون يموت <تصفيق> marka wuxuu markaas ila xadiis markuu dheeraa oo sii waday jaabir khalalkii markii damba wuxuu u dhifaa subaxna fa kana awla qatiil markan waa barisan ninkii ugu horeeyay la dilo ba noqday wa dufinamaa akhra fi qabr misal allalaha sumar lan chaad dibna nafsi aniga nafsi wuxuu xali kumayna noqon aan atiruko amaa akhri kala isagu kula jira in aan qadago fasaxradhu fasaxradtu waan ga soo saaray dadka sitaashul lihbilal marxa sahawiyan kadib taayda wuu isagu ka yoomi wadactu isagu asidi amarka maalinka daji oo kala isagu hunay ايي الانبه مرخه ابو الخير عني وجه لكن سدا كودغي بو باهابه كبر سدا كودنا باهابه فليخنا سد هو قال مالك وحور لله باس دباته مال ان يدفن الرجلان لوطن النغ اللاسي والثلاثه تصدحره في قبر قبر من ضرورتي من ضرورتي قبل واحد قبل الثانيه من ضروره ضروره تيمر خاص حن الله واسو ويد الله ولا يليال الاكبر مما يلي قبلته حق قبل ضايا لخير سينيا ونبقه حديث جابر عبد الله وحكسه بألفاظ مختلفة نبقه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الغجلين من قتل واحدين في قبر واحد ثم يقول أيهما أكثر أخذني القرآن فإذا أصير إلى أحدهما قدمه في اللحدي وحدثني عن مالك عرغبيعة ابن عبد الرحمن ورغبيعة رغائي نيكلة رجلي وحديثه من قطع باتفاق رواتي ال... لكن رواية عبد البرضة يتنور وجهه يسوقه صا اصغر مركه متسله صااري مركه تبيتك ييس قال وحيره تقدم على ابي بكر الصديق وحاول سوغل مال من البحرين بحر الحجنا مركه فقال وحيره من كان لوقف وصونا عند رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم واين بلغات او عدهتم يبو واين وبلغات او عدهتم يبو فليأتني أن يهي ماده فجاءه جابر عبد الله باوي من فحفنا له ثلاث حفنات فحفناه عن طوابه ثلاث حفنات صدح عن طوابه حديثك ألماء أبو عمر وحي بن عبد البرق القرطبي المالكي وحليهي منقضع باتفاق الوضويا لكن بول وجه من حديث جابر عبد الله يحدثك عن صحيح مركا بخارنا وصاصر بطريقة أخرى في سيح كتاب الكفارة بابو من تكفل عميتي دينا وكسوة صاري مسلم في سيح كتاب الفضائل أي وكسوة صاري بابو ما أسئل رسول الله إساء صلى الله عليه وسلم قد فقال الله بابو كسوة صاري ويهايب الكسعادة كتاب الأيمان والنذور هل قلنا وحن نكتلل إنها كتاب الأيمان والنذور النذريذي أي إيا أيمانتي هذا المرغة سحوهي عن النذور نص اخوي كثير كلا دغن يين لكن نص اخوي وصلنا النهارده ان انا سنه هذا يودغيو ايرو بدل يين ونص غبركو بخايا يا وحبال كو ارقيه باد مودا نذور وجمع النذر ويا هوانا مصدر نذور هو مصدر يعني مرخصا هويان نذره هي مرخصا هويان يا labada oo la akhriya nadharaa yin nadharaa yin nadharaa labada oo la akhriya laakin badanaa nadhda haddii loo ila macno uu ka baxay ogaal bay noqotaa sida u badan marka nadharo weeyaan bi fadhxi dalil la akhriyo hadaw nadar khuluuqada carabiga al wa'adu bi khayr aw sharrin baal ilaaha qofku waxay leedahay marka asalkiisoo waa bimaana uu hakeeyay sida maxadibada fadhiga uu ku sheegay bimaana al-indariyyat tan oo bimaana taxwiif ah ayuu ku sheegay marka culimada in badan oo kamidhiin markami salaada waxay leedahay marka sharciygana waxa leedahay iltizaam qurba'a gaar laa'zima bi asli shar'i iya shar'i asalka an kull laazimin iyo waxa uu ilaahay asalka ku waajibin laakiin mashruu'a oo ajrin la laga hinayo in qofku isku laazimiyo taas way amba la marxas hadaba waxa dadka xilaato dadka iyo bad be garsiya mid waxa ila aan nadl la jaaj wal qadbiidaan silmo qadaam uu ku sheegay ku soo deerahay waxa uu Ilaahay wuxuu leeyahay qaybta go'al markaa waa nadaru la jaajba leeyahay wal ghadab qaybta labana nadaru taa'a leeyahay qaybta sadaxadna waxa leeyahay markaas waa nadaru waxa weeyaan waxa leeyahay nadarul mubham baa leeyahay qaybta afraad nadaru taa'a هيف تشرح ان النظر المباح بينها قريب تشاهد وحي اللي حاد وحي راها وان النظر الواجب شيء اصلا هو واجب اي الله يمانيسا قيبت تضمد وحي وان النظر المستحيل بينها هذا وحي راها النظر كان نظر اللجاج والغضب لا يراها وان نظرك القف مره سخوايان وان نظرك شيء انه قفقه لو بورنيه انه سميهو اما شيء لو من قسحين ayaa leedahay marqa hadaba nadril lijaatku wa hukumki yemiinta iyo daartoon buqataayo ka far gudba ka waajiba oo qofki wax loo isticmaala marka shay ku dhire gelayso iyo marka du xawayaan shay marka qofka ad kan nahay leeyso ayaa loo isticmaala nader marka taa ay أضاء النعمة إلهي الكسي يبدل كذلك أن أتكلم ترغبا أن نبدأ الإلهي كهدفا أي سلا الضاتل إن شفاني الله فلله صومه. صومه. علي صومه هدو إلهي عافيه صوم بإلهي وليه مرقا إن هذا هو فساة واجبك بإجمعها العلمي وإيهي نظر قيبتي صلى الله عليه وحاوليها إن أطلاعه يسكن إلهي زميصه شرط هذا هو عرم وواحد لله علي صوم شهر لكما أضو إلهي عافيه أضو حسيه مرقا لكما أضو إلهي صوم بإله كان هناك مواجبا على مذهب الجمهور وواجب سيد الشافعي يا أصحابتي سماء أي قوام ولم أقاركم إذا لكين قوام مياه خاصة إلا هو فيه واجب معه من نظر قيبتي صدحات نظروا ضعاها والشيء ضعا لكم نظرته ضعا على أن أصلكم أنا وجوبك مرقة يعني مثلا قفنات بوقتوك لكم نظرتي السيد العلماء المرقة كامل وفنيا السيد العلماء بذيهي على جراهيطها وامر خلوا فينيا ابو حنيفه بان قبيب ابو كاسواند قضاءه قيبتي قيبتيسه وهي قيبسه صدحات اسك سحو ندر مهم وهي خاطر الى ان ندر لكن نظر كويما صوم با مساله ما ده شيق كان على حاجه واجبيه كفارة بالجمهور كفاره كواجبسه سي الله المسعودي عبد الله بن عباسي عبد الله حسن البصري عبد الله بن الروحي من خيسان اليماني يا قاسم بن محمد ابو عبد الصديق يا سالم يا الشعب يا رب ربنا يا نخعي اكرم يا بل خلافه من كوجله وسلدا واي اجماع ود مد النذر كلو نذر المعصيه اجماع انس وموفلست لكن كفاره من كوجله وساها واحد كنذرت واخا ان سمي سوخنا معصيه واخا مره ما سويليس كفاره ود بخينهسا كفاره علماء قار قريده عبد الله بن عباس يا عبد الله السعودي يا جابر بن عبد الله ايها كنتي عوران بن حسين يا سمره بن جند بسحابه الاسودن لأن... ايما سنه سفيان الثوري ابو حنيفه harna waxa qarxmiida imam mariga safci ya ahmad iyo waxeelaahin kafaaroon xataa la qolaba idaa nader sumaax waxa uu yahay sanawad nader mubaaha marayna in xidhaa nader waxaan ku galnaa marada xidada sida ha sar badh xidana waayo kan isaga mal oofinaya marka kafaaratu yemiin baa laga raqba marada hadu xidan waayo waa miyabinu nasi waxa uu kastiga gunta aya ma waxultabay kaasaku wayo sawxl aadnim koow rasool aadnim iswaad haasil iyo ahlo banima nadar ka todan nadar mustahil bay ilaheen oo wax ilaawa wax ilaa wuxu nadoor ugu leeyahay baa tee shalay inaan soomo hadda waa mustahil wuxu way saari yahay dadu shalay ma soo noqonayso wax soo noqonaya shalay ma aha waxa tii nadoor waxaan ku galee inaan shalay soomo maanta waxa ilaah ay ugu leeyahay nadoor و ما يالله مصعاف و هاتين له حقوقه تداو و ان كوغو سينه تگوا ام الصحيح حاصدق له ويه قن يسو هنا وقت يسو نودع الله مستوع عليه شيخنا باو ماشي دا يجيب واجبيا من النذور النذور الى حاله في المشي سوتكا حدثني يحيى عن مارك ابن شهاب الزهري عن عباد الله بن عبد الله بن عطبط بن مسعود عن عبد الله بن عباس بن سعد بن عبادة استفتح رسول الله بصوصة الويدية صلى الله عليه وسلم فقال وحوري النومي هو يذي ما تضويت نمتي وعلي هذا الشيذان نذر نذر بالقلها ولم تقده من قد إيه اقبال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوري قد إيه كقل عنها حقه هو يذى وحدثني عمارة عن, عن عبد الله بن ابي بكر عن عمتي الددي عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو حزمي ويان الددي نو عمرو بنت حزمي والددي عمرو بنت حزمي الا للهيص وايه انها حدثت ويورن تاع جدتي اييدي و وغورنتي انها قالنا اجري انها حدثت ويورن تاع جدتي كفشل يرا مجهد اييدينا كفشل بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرار تلينا صلوح الخير تفاي انسى عنه وحيا ان كان محياه ادعالتي اي شيء على نفسها نفتينا مشيا سعط الى مسيح قباء مساك قبائنا سعطة الى مساك قباء الله يسفوها جبسي فما تلوى ادماتي ولم تقضيه من ايضا وحاوة السعطة الكي انقذم ومرنتي السميين اي ادماتي فافطى عبدالله ابن عباس وفضواذ ابنته قبل لديه ان تمشي عنها لسعطة قبل لديه او اديسي مرتكسوا وفت لعذبه وياه قال يحيى وحوري وصنعت مالك ماري ومغلى يقولي سو له لا يمشي احد قفنا ينكص عن احد قفنا قفنا قفكم سقدو اي سوق قف وا دو كنا دايسين باسمين لكن قفكره واخبا واهين ما يمرق قف عن مالك عن الله بن ابي قلت لرجل من قولي وانا حديث السن الداذي ذاني قايرتها ما على الرجل من قدوشه سماه أن يقول عليه أنه دوشه إله همشه ينصعد باعه ما على الرجل من قدوشه سماه أن يقول إله إله علي يدوشه إله حلقه همشه ينصعد إلى بيت الله كعبد الله هم سعده ولم يقولون أورا علي النذر المشيين وحاوة يومح النذر, النذر كوك علينا انصعدوا نورا فقال لرجل من قولي حل لك مخوصنا لا نعطيها كين الخسيئة هذه الجروة وحن يردرد شيء يصير بالإلها وقال للدروق الثاين حب حب يرؤى في يده وقال لتخصونه وقال لمرخاص حوالي أنه حد لذي علي يضشير مشهي صعدة إلى بيت الله قال بحر فقلت وحن قرى نعم فقلت ومرخاص وحن قرى وانا يوم إذن مانكاس حديث السن داد إذن مرخا ويريد ثم مكثوان نجاذي حتى فقلت وحن قرى وانا نعنون يوم إذن مانكا حديث السن داد إذن ويريد ثم مكثت وانا حتى عقدت له واحد فهمي فقال لي وخه ليغيري ان عليك دشاده ما ان عليك دشاده وخه مشي صود با فجئت سعيد مصيبه نتغي فسالت عن ذلك ارن غاسن ويدي فقال لي وخه عليك مشي صود با دشاده لا قبا فمشيت وانا قال ما لي وخه يغيري وهذاك اسال امره امره عند ناغتا يدا سويه ما هو حويا وشنو معناته المامه يا شاق فكرت قال يا انه علي النذر مرقص وحاويان قف الله علي النذر مشي الى بيت الله يلاه يلاه يلاه الى دا يي انه يداه الله ona oranin alayna nadhurum alayna النظر mushriin ona oranin onada oran mashkeen mashti leeyo yiraa ayaynu nadad khakeeno farq u dhaxaya muxuu yahay taas wejinaya markaa wuxuu kula yahay wax farq iyo ma dhaxeya saasuu kulayahay qolka suwada waa yahay aadalaha rubhana qala wuxuuuna qaaqul tudada jilmin baan ku iri علي دوشيدا مشي سعود باء إلى بيت الله كعبد لهم سعود ولم يقل لها كم وندهم علي النذر مشي سلا وندهم فقال لي رجل النبائي ويري خلاك مكون صنادي أنا أطلعك ينام خسيه هذا الجلو حب حب كان يرأ للجلو قفائي حب حب يرأو في يدي قعادي سعود صنا وتقول دي من خاء الترابة علي مشيب إلى بيت الله قال وحوري فقلت وحنقنا نعمها يعني ما قلت وقلت وحنقوري فقلت وحنقوري وانا حديث وانا يوميذن عنا مانيكاس حديث السن من ايداء دي سيالطحيبان ثم مكثوانا حقا عقلته لا انفهمي فقال لي وحنقويري إن, ع... ان عليك دشار وحام مش ينصعد باعه فجئت وسعيد مصيبا نسغي فسألت عن ذلك ورقصا في فقال لي و عليك دشاده مشي السعود با فمشيت مع السعودي قال ما لي أمر أه و خويري الامر امركم و هذاك و هذا الامر امر وهذاك الامر امر قوي عندنا كتيرا قبل نور معنا ما قمناش اصدح مساله قد تحت ثلاث مثله ايا مودا اني way hands on oo madam oo balan adgashay u yahay calaama mashyuum ilaahay بابو حنباب في من نذر وقف كنذر مشي صعد الى بيت الله الكعبه الى الله فاجلس اكل وياه و هو كنذر قف كنكعبه انو سيسوخو كديبنا و خا دعه قفقي لو كاري و اي مره انا و خا نذرتي و غلى لكنو سكون خرو اي بالكو مره حاسك هو عجبه حدثني عن مالك عن عروه بن عذينته عن عروه بن عذينه واللقب عذينده ملخص مجيس يحيى بن مالك بن حارث بن عمر بن لينه من روح نقنيا عروه بن يحيى بن مالك من حارث بن عمر الليث ورب الليث من بكر بن كنانة قلد الليث لي منكنا نشاعر وانسقه ايوها بن عذينه نل شاعر او سقه حديثا كل وكله يهاير اهان اي حديث كلا كمل سيدنا عبدالبروك وكشاكي استذكارك جزكا يطلنا صحيحة اللباطنية وكشاكي استذكارك مرحبا وحويا وكذلك إن حجر رحمه الله تعالى وكشاكي في كتابه تعديل المنفعة صحيح الله عبدالسيطان يشان ورجل مشهور رهيمة دين الكمدة قضي في عمب لهابة ليداحا وذين تنوى اللقب كيسا ما يعيسنا يحيابا ليداحا من غنبك أي نسو أن مرحبا وكشاكي في الثقات كتاب في الثقات wuxuu markaa qaanu qaar uu wuxuu kharasuwan baxay ma caadate ayay ma'iid oo li aniga ay isuunaaday lama magacaabinay ayayga waxay haa duushayda mashin socod baa haa ila beetilaa cabad ila haa socoto hatta ila kunna markaa aanu aahin dibacdi dariiq fa kharajat fa kharaj sawan bahi maahumii ismaan bahi fasaal Abdullahi ibn Umar busawidi faqala Allah Abdullahi ibn Umar ba kulli murha amr fal tarka hafusho sumuul tan shee haso ka akasocay وحاويا min hayf meal ajasaday karwiid yaqna waxa weeyaan mur waxad go'anagta awr shebaxta iska سنت كالدمبه او دو يعني ها سواقل ضيسوك وضع صعدك ايجا ها يسكفه وشوه ها يسكفه وشوه ماشا نحق على مسته سنت كالدمبه ماشا اي مرخص وحاويه هدا كا ماشا هدا اي مرخص وحاويه هدا اي كده عي وستيسه على كده وجسيمه هدا كاسيب الله وسواقل <تصفيق> قال يحيى وحور وسمعت مالك ماري وعملا يقولي سوالد ونبانا إن انا waxaan arkaynaa alayha dusheeda ma caalika anaga miisa alhadia عبد الله بن عمر وخصووضاي او كلي اه اناي soo celiisa socdaalka halka ka sii bilowday eh laakiin waxaan ugu direyna hadiyana raacisawin hadiyana raacisawin wana anaga waxaan arkaynaa alayha dusheeda ma وياه اللهم صل عليه و سلم باب ما يجب حواجب باب يا من النذور النذر هذا باب في المشي صومين صع... النذور النذر هذا في المشي صعودك هل الصوم واجب يا مرقا عليه و وبي يحدثني عن مالك عن شهاب الزهري عن الله عبد الله بن عبد الله بن عصبه بن مسعود عن عبد الله سوري يا اه ان قوسون هو هو سوري حديثه تعالى باب م... ها قال مالك ما ليسوا حديثه قارن مالك وحور وشور حول عليه ماشي حذكو حقا وكاس يأ هيا هيا ها ها مالك با ايو وارغمي اي يحيى ابو كووري ميا ان حميد بن قيس واه انه بلغته ا قال يحيى وخروا سمعه اميركم وانا يقول يقول صلى الله عليه منع ذلك الحديث وحدثني عن مالك النبرق وحسوا قالنا سعيد مصيم وابو صلوه عبد الرحمن المعوف كان انه يقولان كيده مثل قولي عبد الله عبد الله بن عمر حضر كي سو قال ايي ديه ديلن او سيده عبد الله بن <تصفيق> <تصفيق> وحدثني عمار كعي حابس سعيد النصارى انه قال وحيلي كان على كان عليا وحاهم مشين صعد باها فاصابتني مركا كان عليا دسيده وحاهم مش صعد فاومشي صعد با لها فاصابتني waxay ugu dhacday khaasido tun kali xanuun farak jeftum mar khaasan fulay hatta ataytum katilan tiri fasaltu aadabna abul qabahu widiye iyo فلما قدمت المدينة مرخة انقري سألت علماءها مدينة عربدة مويدية فأمروني وحي الأمرين أن أمشئين أن سعود مرخة تنخرى مرخة ونصو قضائيه من حيث ما لغب الله عجزت وأن, أن وان مرخة صحابي أن كلبعيه فمشأيت وأن سعود مرتفف بوضع عضابنا ورغبة ونحن لسو عنهم هذه الكريمة قضيه مرخة ونصو قضائيه فلمر أنه حي قضاء مرخة قضاءها ورغبة قال يحيى وحويري قال يحيى أبو حمر و مالك مالك و لن يقول له فالأمر أمر قوح عندناك سيدة في من قف يقول له في, في من قفك يقول له في يقول له على يده سيدة إلى بيت الله عبد الله يمسعد أنه إذا عجز المرقه كعجز ركبه وفوله في معادة المرقه أصوصه النقنية فمشه كصعون أيام من حيث العجزه ككروه فإن كان الدنيا لا يصدع المشي صعود ككان أوضهم فيمشي هذا الصعود ما قدر عليه ويحي أوضه ثم اللي يركبها فولا وعليه دوشيسنا هذيه بدنة بدنة مرقة ايان نيف بياله مرقة هذيه وعلى قرها وبقركة من نيف لها وشاطة من نيف فاريا إن لم يجدها الدون الهلم إلا هي نيف فاريا مويا وسئلة مالك والمالك والويدية عناد غجلن ننكو يقول لغجلن كراكولي أنا أحملك أنا أكوحن باريا tabeecsi laa ka wada laa xageedan saqaal maali gu xuri inaa waad duun diyode ay xamilo inuu ku xambaaray cala raqabti tunkiisa yirudiso wal jele bidaalika an algas al mashaqata mashaqada iyo waacab nafsi naftiisa inuu daariyo faliisa dalaka alle an gaawdeema qadi karo waxba laga mal qaba wa hadal iska yiriin oo ay mushi وإن لم يكن أدوناه إنه واكين ليود الشيء وحبه أدوناه فليحججها حجيه وليركبها فوره وليحجج بذلك الغجل معه من كان حجي سيء وكله أنا كحنباري هك حجي سيء وذلك كاس أنه قالوا محمود أنا أحملك أنا كحنباري إلى بيت الله فإن أباه دود ديدا أن يحجج معهم إسان وحجيه فليس عليه shii shii nadu shii samaha waqab qadahu gu cinayale wixii duushii saan sanad iyo aadkaan nafiil min ba waxa ku tiri dhalalah waxan ku qaaday oo waxa wayna dad ku galay inaan kacbada ila ku xambaaro laba inoo kala qaadayna kacbada ila inaan ku xambaaro marka aad leedahay xambaaritaan kaabad ka wado tunkaan kugu aqdi aad waxaanu niyoonaa ha xajiyo isoo wada galiyo si sax ah ka foola qofka kale ee uu ku yidana ku xambaarayaan ismaha xajsiyo sababku maadaama uu ku oo Waxbaada yaa diday wa gudeticaadgo e soga markxaas xwayaa ba da qaala yahayaa waxuxuun siila maali ku mae wa wadi ah jo koo yax fu in kuqaariya biin laiyo musanmmaatiin lama gaabay masha yan soad ilaa beytil lahi kaabaga la ha soanaiyo ha mas yan soad ilaa beytil lahi ka bad way waxa qeynba dayo magar soo xubni markaas waxa uu qaalay xaya waxuulay salaamu alaykum wa alaykum salaam wa laydi ahad qajulnin oo yaxlifa ku daaruma baa muduud in nagadii musammaatin wala magacabay mashyan socod ila baytillaah kaabada ila uu socdo an la yu kallima qawlun lahadin wa anna ba huwa biin aw amma say كون اووديم عليه دوشيسا ولو تكلف ود سكلف ذلك كل عام سنه ك سنه حتى اووديم لعرفه لغرو انه لا يبلغ عمره عمره سن غارين ما جعل على نفسي نفسي سوو ياله دوشيده ومن ذلك كان كميدا فقيلا لو حق لو يدي هل يدي ما من ذلك كان نظر واحد وكليا aw nu duru musammaacun aw nu de فقال wal magacabay fa qalo maari gu xuli maaclan u ma ogi yujisihu ka guday midaarika kaas inal wafaalu fiiy muyaane bimaashay jacalow yeelay ala nafsii naftiisam fari yamshi has socdo ma qadara inta u halawshi aw inta wa awodo hay وليتقرغب إلى الله تعالى إلى أهوده هذا بمصد الله يحب أهوده وميال خير خيرا يعني معنهم أرخل السصد وضوبة وحاويان نمكاني نذريك الدمام بكل kuma masalan waxa ku dhaartay masalan inuu caabada leh u lugeyo inuu marka qofka la hadlin inuu abbi la hadlin masalan ka soo qaad waa nader wuxuu ku nadeey wax baa afarabadan oo mar ka soo hawayaan oo aan awoodi ba kareen oo hadduu xataa isku kalifasanad kasta oo aan umriga isba gaarin wax yar nooca soo dhan mahadnaad inuu wuxuu fiya kaga filan mismitka ka faroon bi hinaya xalgisina wala imana ya dhaac farab caabada la hawl ugaayo marku aawodo marku raawado sida wanaah iska fuulo dhaacala farab balaanuna aawadi kadeena iyadana marxa saxawayaan wuxu ku dadaali wuxii khayrada inuu ilaahay ugu dhawaado subxaanahu wa ta'aala juhdiga cibaadada uu ku kordhine laakiin dha waxa بابو العمل في المشي الكعبه سوقو خينو <تصفيق> ها هاو غاسو اجسي انا وخه رمبو العمل عمل صبوبه بابيه <تصفيق> بابو العمل عمل صبوبه بابيه في المشي صعد الكعبه الكعبه لو سكنيو يعني وخه هاد ليا يعني هلكه لقب بالله بايا waxa wayan waxeela noocaas uu ka hadlayaa marka waajibo kis markaas waxa wayan qof markuu ku waajibo halkuu ku ilaah halkuu ku baaqi ahana ya waxeela asu ka hadlaya qaal yahya haddfsani yahya aan malik an ahsan maashay ku wona as samaytu an maglay oo midaha cilmi ah al cilmiga waxa wayan او المرأة يقول لها روانيسة كعب ذي لايهنو صوتو مرقاس فهي حنثو مرقاسو حاويان مرقاسو كدن باباية و بمعنى بلن كانو فينين و معنى ان سميني ويحي وقوع دارتي او اما ستح نثو كدن بابيسو انه ان ما شاهدو صعدال حالفو كان دارتي منهم اللبذة كمية قوة آمننك في عمر تيم عمره فإنه يمشي سعنيه حتى يسعى الله أرضيه بين الصفا والمرواتي صفي عمروين تورحيسه فإذا سعى مركو أرضه فقد فرقوك فاروقي وأنه يجعل هذا يهيله على نفس النفتي سمشي سعنيه في الحجي حتك فإنه يمشي سعنيه حتى يأتي مكة مكي الله أتقه ثم يمشيه لغينيه حتى يفرغ الله كفارقه من مناسكه كلها عمل الله وادن كفارقه ويه اول الله وادن كفارقه يمشي فينه و ي يم... ورا يزالوا كنزوليو ماشي يغنولغينيو حتى يفيض الى طواف الافاضه والله يمنيو يعني مثلا واحد ويان قفي وكن نظلين الكعبه لله انه fadaw ka cabdi uu soo cunay iyada balka warran halkay ku dhamaanayay socodkaasi wuxuu ku dhamaanayay halka aad joogtaad ka bilaabaysaa halka marqad ka bilowdo ammudaha daytsa ilaad baa saayga beena safa wal marqad lumayso marka gaadiis ka fuladaa duntaas واي مساله الامر خاص واسيده ا من صحويا اي مده مرخصه ويان الورقه اي باك كاميد انا هو شيء دوه يي المساله مرخه والله غير ومالك هو اسكي سنه قال مالك وحوني ولا يكون ماشيون سعود ما هاني في حج وعمره ya no qof si murto hawliyana caabada uu soconayo oleeyaa hadiyuu umra muyaane socod kala wada ma suur اللهم asu ku wada wiyahe allahu subhanahu wa ta'ala qofka unadaa inuu ussocdo laba macno hadalkiis waxa uu ihtimalaa hali wa maalik hadalku oleeyaa walaa kuunu mashruu illa fi hajji umrati laba macno ihtimalaa macnaa horo ihtimalaa hawliyana yaacne qofka unadaa ma illa madina mooyaan ee madina in ya makkah in uu usocdo qofka kunnaada oo uu ku waajib yahay amalaciim wadamada kale iyo meelaha kale taamaya waxa kala soo galin uu jeedo qofka markaas waxa wama inuu nadadkaasi xajlo qastay wa ama inuu la qaa ama inuu horta xaji cumar mad kamid oo loo qastay wa ama inuu iska ilaawayb oo wax walba qastina wa ama inuu markaas xawaayaan loo من النذور للمدد الحال وكمديه في معصية الله معصية الله يعني أضغتكم لذلك الشيء مع الصياء لأن هذا مرقع وفنانيين بكار ليه وأن الله هو إجماع ونسأل ذاسي لكن كفارة يمين بو الله بحيا يا علماء قالكم إذا قبعا كفارة يمين قنا وحقه عبدالله بن سعودي عبدالله بن عباس جابر بن عبدالله عمران بن حسين صمورة بن الجندب أيضا أبو حنيفي يصفيان الثورية وكمديهين إلى أصحابتي صورنا إمام أحمدي ومالكي ما أحمد مشاف عنا إلهين واحد لغر حبوا وحاويان فيا ما جبتوا حبل نص وحادثني عم يحيى عن مالك أنا حميد بن قيس حدثني يحيى اوايت أنا حميد بن قيس المكي وثور ابن الزيد الديني أنه هو لوال شيخ براهو إمام مالك تيو ارتم حديثه امر صلب انهم لا بد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تابعين عن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يزيد في الحديث حديثه هو زياديه على صاحب صاحب ليس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا من قائما متساقن في الشمس قد رحل تاغن فقالوا حرم ما باله هذا ارني فلمحوها نزل ارن في صبحه ان كان سوجي واهسي وايه الله والصعام مجييس ابو اسرائيل بل ليس ابو إسرائيل. أبو إسرائيل بالرده الدريئي مرقه وحوه العديد التاغن فقالوا حوال ماباله هذا كورغي سومحي فقالوا حوال نذر وحوك النذري أن لا يتكلم النهر ولا يستضل لو نهر صليم واي داهي اللي غفت كيف أصوم فقالوا حوال نذر a annadaro wuxuu ku noqday annay ka hadlayo inu nahadalku ku nadalay walaa yastadillu una harsanin fi ma shamsi aaday dawna ka harsanin walaa yajlisuna fariisanin way suuma oo iska soomo faqara rasuulullaahi khiri sallallaahu alayhi wasallam muruhu amra fariyatakallamaha hadlee amra bal qaha hadlee sunkus sunqo iibaada somo iibaadana qofka hadduu ku madalay dhe waxa wey laga rqaba marka sonkaysan haddambaysiro laakin calaad ma istaagiyo in la aamusanaado iyo waxna caas madal ma haysan wiya hadithu wamr salaakin khadira soo saaraysa oo muttasil min hadith Abdul Abbas radiyallahu anhu radha qaalama anigu xur wala maasmuu maqal ana rasuulullaahi sallallaahu وصليمان الله إمام ومالك إمام وحمد يشافع حقب كفار مربي قبان صنع وقال ما رفض رسول الله وعمر صلى الله عليه وسلم أن يتمين وقم يسترعون لا كان لله ضاعة وهي الله ضاعوها مرخص ويترك وكتغه لا كان لله معسية وهي معسية قدلت مع مرخص معسية قدلتها على يدان تغنالي وحدثني عن ذلك اي حمص عيد الانساري عن القاسم بن محمد بن بكر الصديق انه وصلني عمرو مقلي يقوله محمدكم مقلي أبي ابي محمود كمقلياه اطلت رؤتهم هواني واتبت الى الامير العباس اوت من سلام تاس فقال هو حسري اني ارى ندرت وان أن ان انحر ان ابني ويز تشيغان ان فقال انو عباس وحويري لا تنحر ابنك نويلكا غا غورن جلبنه وكفريع على يمينك ما دارت عليك كفار غدو فقال و وحويري شيخو اوداي او عباس عبد, عبد, عبد, عبد, عبد, عبد وكيف يكون في هذا كفاره ورخص كفارة او واجبسه فقال انو عباس وحويري إن الله سبحانه وتعالى قال وحويري والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم جعل في وحكا وَيُولَدُونَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ فإِمَّا يَعُودُنَّ مَا قَالُوا وَفَتَحَ اللَّهُ لَهُمْ قَبْضَةً مِنْ غَيْرِ يَمَاسٍ ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَدْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا إِلَىٰ أَخْرَايَاتٍ ثُمَّ جَعَلُوا وَيَرَى فِي حَدِيثِ الْمُكَافَرَةِ waa yahay misalada ma inu dib ugu noqonno misalada waxay tilmaamaysaa gowdhan waxay ku nodartay inay gowracdo ilmeeyo ilmeeyo inay gowracdo marq muxiye mu'asiyaha soo waaha waa mu'asiyo ila marq dheemada gowd uu halka to waxa waa yahay hadaba kafaara lagu waajibii waa kanidiin soo sheegay wariga madhab kala ah ismaileh cabdulahiib mas'uudiyo abdullah abbasiyo marqas xawaya xasan bin xuseen iyo waxay qabaan kafaaro in lagu leeyahay soma waa kan kafaarana amr ay maraxa faaral marxasuhu hawaya ee wuxuu leeyahay wuxuu qiyaas buu tahaa qiyaas uu ku key qadanaya dadka dhihaar ka sameeya maxayr bay saweyeen mise sharbaysaneyeen yar xaalay fahmayasuma waxaan soo martay waa ay fikriga macna waxaan leenahay dhihaar ka marxa ninka islaantii sir aan tacalaya ka dahr ee ummi aniga hooyada dhabarkeed adiga tahay ilaaha dhihaar ka ilaahay wuxuu لمن كان محاوية منكرية هذا الحدو كله واقع إن معصيين يكون هلين بإله الشيخ سبحانه وتعالى ومع ذلك أوجب الله الكفارة إلهي سبحانه وتعالى كفار واجبي كفارة وضي الله واجبي سبحانه وتعالى مرقب الحليات تنواصة وكلوم معصية حنو قطيه هل كفارة كواجبي سعى هل كان سوى القياس كاس وطاق إلن وافضيه الله يقاني سبحان الله أعنسوا الله واجي ومن نبره قف كان نبره اي ح حدثني عن مالك عن عن طلحه بن عبد الملك عن عبد الملك مركه وحوى عبد الله بن عباس شيخ غير جوي اي مركه كو عن مالك عن طلحه بن عبد الملك بن عبد الملك الايلي و مركه سحوا يا مروات البخاري والاربعه لكن افتقت سننك iyama al-bukhari way ka wadiyaan laakiin muslim baa misagu ka wadan marka waaye allahumma sawalana min fiqa'ah wa al-imam as-suyuti waxa ku sheegay tanwiir wax waliga ku sharaxay marka subhan al-muwatta fi ayya kitab ka soo xuqooquhu riwaaqatu murdiyatun hujjatuhu thiqatan murdiyatun hujja way suqama ku way arsuu anama khuwuhu hadathani marka min واي ها حديث الكريم مالها كود ياه الا ا فتقام النذر انا قاسم كتاب كتاب نذر والايمان بحال حديث غري ياه بحال حديث كلي وري انا قاسم ما خاد ما بكره سيدي انا عائشه رضي أن الله عنها قال وخر ملله رقصك نذر ان يطيء الله هي فليطيء حتى هذا يهو ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي عاصم قال يحيه وحوهي لي سمعتم وسمعتم الي مغلي يقول لي سوالي معنى قولة رسول الله يسعى صلى الله عليه وسلم رسولك هذا الكريس أحد معنى سحوا يما النظران يعصي الله فلا يعصي أن يمدر الرجل لنه كن نظره أي مشيئنه الصعده إلى الشام الشام مثلا أو إلى المستر المسترين من الصعده أو إلى الرغبة ذات ميشهر غبضان الإله ميشهر غبضان الإله إنه صعده وقريه يمغال مدينة ربضان واذا يشبهه اما ليس الله بالضاعى ويحي الله عن ضاعى وهي نرطنك تذكرنا التمع سيئا وقرئه واذا يقول فلانا إيا إن كلم فلانا إذا أهب الهبد الله الله إنه وحاب يمثلا اما أشبهه ذلك فليس عليه دشيس ما في شيء من ذلك أدنا احكم من يقول لكم عليه إنه كفار مريا واذا يقول فليس عليه دوشيه سماعه في شيء من ذلك وحاس أن شيء قادمه يكمل الشيء وحبه لكم عليك فليس عليه دوشيه سماعه في شيء شيء شيء من ذلك أرماع أن شيء يكمل شيء شيء ما هو واجب شيء تهري وأوحيى أن شيء يكون في مسر وصعودية شيء يتمضم روح كواجب يويا إذا كنت أخبرتكم إن هو كلمه إن هؤلاء يساوه كلمه الله اللقافه أو حنيثه وقد أو كده بابه أو كجرال مرؤون الصمين بما حرف عليه ويحيوكوطها على 13 عام من وصع داعيت لأنه الذي في هذه الأشياء أشياء أنك مصرنا باعت وحبا عاكم أصرناه وإنما يوفى لله إله وحلوه فيها بما شير الله يسعى رسولنات فيه الشيء قد حديث باعت وضاع رسولنات هي اللهم السلام عليكم باب اللغو لغو باب يا فيليامين يا بيتش يمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عق... بما كسرن قلوبكم بالغيب سبحانه وتعالى مرق الى سبحانه وتعالى يمين اللغو اذا ما قمن لكن علموا وحاي سو خلاسن يهم يمين اللغو الى اله او شيغين ليسو قمن وا تي لا وحل غارسيا لا احمد اقول اقول كرو وحو قبا واشياء قد كضاتو عاريسان سعيد بن منصوري عبد من الله بن في سننه سو عباس كو لديه قولك لباادو خيراا وا ان المعصيه قد ضارته خير سميني سعيد بن جميل باقول كان لغوريه وها سو صار qowlka xisaab in aan iska xarinto waxa la ku xalaaley dhawrabaaatin baa soo saari min dharyada saxibaan Jumeel ama isoo macbaaska wernaya qowlka afraad waxa ilaahin ma waynaad ku dhaarto tashay kadibnaad in la wado mashiiq aad in la wado lagu qabannayo laakin ka faararka waaji mar qaxasatay ilaahin Ibrahimna kaibaalaga wari ee ee Cabduljaq musallaf nisaa soo saari qowlka shaad waxa ilaahan marka taaso fa lagu qomaayay maada ka faariyaday midton lagu malee maada ama markaa subax weyn qabo maleeyseen waxaanad qiyaad ku dhaaruunaysaa Ibraahim una xaqiiyo waxba laga wariyaa waye abuuradii waxba laga wariyaa qolki la hada waxa weeyaan waaqofka hadalkiis marku joogiyo marku kaaftamayo iyo markay soo sa shakeysanayo wallaahi ana وحدثني عن يحيى عن مالك عن شابن عروة عن نبيه عن عائشة أم المؤمنين كانت تقولوا تيتر هذا لغوا ليميني وقول الإنساني قوفك هذا الكيسة ورميه لا والله لا مي والله ما نخد أرطيه والله ما نخد أرطيه يعني ال... و... ورواح ما أرطي م... م... م... والله أنا أرطي سأسوق لي ورواح و... وحو... وحو... ما أرطي ه... والله أنا أرطي سأسوق لي واي الله سبحانه <صعب> وتعالى <تولان> عايش اساقف السلطي قال مالو خوي احسن ما شيكوه الانسان او سمعتون مقلفي هذا ارنكا كسغان انا لاق ولاقو وا خليف الانسان قف داغتيسا الا شيء شيء خضارته شيء يقين يقين سي هي انه يوجد كذلك استدال لهلهو و هي هي سن اي علاقي لذلك انه يجد يو ثم يوجد لهلهو يو على وصيات اللي وريي برخص خوي ابي وريي اشيغني و هي انه سمي على غير ذلك السنة وقلت عرطة السئة على حين وكذلك فهو اللغو واللغو يكاسي هل قلت سمري يا مركة وان الزوري إيا مركة سحاصة من بصري إيا النخعي سليمان بن يصار قتاس مكحول أبو حنيف أحمد سلاعي قمانويا وقفه إنه شيء قلت عرطة شيء كان الروم موضي لكن بيان أصلك ويهب إلعان qaalammaaligu xori wa aqadul yamiini marka markaas waxa way aqdigaa yaaana waxa way dadto waxa way quluubta ay gulo di macnaa marka waxa way aqdigaa waxa marka waxa way laakiin wa qaadukum bima aqadtum اي يحلف الرجل <سؤال> منكم انو ضارته ان لا يبيع ثوبه مراديسه ان كو يبنين 10 الدنانير تمنذ لها من ثم يبيعه ويبيو بذلك ثم يبيعه ويبيو مره صحيح بذلك تمام كيفو كو يبنيا تمام كيفو ضارته من كو يبن يكو يبيليا دهو قو قوايه او يحلفوا قطالتل يبرنا غلامه ادون كيسن قراعي والله ان ما انت قراعي هاتولك انت سوغلياتله ثم لا يدري انهم قراعي قوايه الماء قد اصب بعد تكور وي ونحوا هذا فهذا الذي في هذاك اس الذي كي وان يكفد صاحب وصاحب كيسو او كفارده غديه يميني دارتي سو كفار غدنايو woreysa في lagu لكن laakin lagu yeesaga ma ahan kafaaratoon wax ka faara الذي maaligu xuyiri faamaa ladii kayihlf dharo ya arashay isay ku dharnaya wuu walxaaluhu isaguna yaaalamu og yahay annahu aasimu dambiilanu yahay wuu xlf ku dharnaya cal kidbi bean walxaaluhu isawna yaaalamu og yahay liirdu inu gaantay og yahay liirdu ya bii aadan qof soo u raali galiyo allah يعني التملق عجيب الحب الثلاث فحب هو وحب التملاق وحب على قتل انشاء رجل انا جعلك واصبح مقتن من المدل اوضتك اذا كنت اخذك وضعه وبسويا وانا مات اخذك وضعه وانا فتا كبير <تصفيق> midena waxa hubu ala aqoode qofka kalkaaylka wasida badan qaalibko lama qofka kalkaayl baa ka dhaxayso ma midena waxa hubu bismillah qinno qof inaad iska daad cisid marka liyu deebi yahadan aw li yactirido bi suum qawga cuudaan dalbay ila muctadaran ilaymi loo uqtaarto aw li yqba bi suugo soo goosana maal aan maal faada kanu a'zamu u bakuwa yahay min anta kun ila hadaf fiid xadiisa kafaratoon kafaroo he kafarama xa kafaroolta wala bixin laakiin dambi imeesha ila kafarid bi kuwayn bulayahay maxaa suudarsatay nees hoqta baant ku dhaartay kaw baantana ku dhaartayso صدح ووطيئة نوضع رطيبة بار بكسياركيس تمام دلائم السلامة باسم كانت ماليو السلامة وامتحان عزيز بابا ما شد لا تجب في فيه كفارة وكفارة لكواجين من اليمين يمين تحالو كميدي عن مالك عن نافي عن عبد الله بن اعمر لأنه كان وحا يقولوا من قال قف والله من قال قف والله قف كيدا ثم قال دينة إن شاء الله والله هنا وحاسمينم ان شاء الله بميليه ثم لم يفعلن صمينم الذي كي حلفه عليه دشيسة لم يحنط مردن بابيه وهي إن شاء الله برعي لا رمالي يقول حولي أحسن وماشيك وونا أحسن وصميته وان مغلوه في ثياء صور غيب التنكة استثناء هو وإن شاء الله هذا anna hayrul saahibiha qofka وصاحبك saahibka ما لم يقدع yaqdax kalaam oo hadalkiis intuna kala gooyin wa ma kaana min dalika nasaqan wa ma kana wixii aad min dalika ka ka haluu kamid yahay nasaqan min isku xirsan ya sabac oo raa'ya baaduhu barki baadun barka kale qablaan ya isku tanyaan intuna amsin koor fa ila sakta mar mas'araa unmadu isku hayaan baajira istitmaanad soo dheebeyso ma marka doonta soo dheebi karta mise istitmaaha ee mustaxafay mustaxafna inuu is mustaxafna minuu go iyo mustaxafna inay xariiraan marka masalaw wuxuu leeyahay sheekhu shartu waa inada aamusin buuleeyahay hadalkagu waa inuu wa qow inta soo arunta soo arshad ee bulgan waxa ka mid ah salaad asimarka waxa uu bislo kale khilaaf ugu jiraa oo inay markaa xeeran iyo inayna xeerin nimada qaybaha kimina maxaa sax waayaan xeeraha markaa qoranka markii ila ka sheekay wadku qaban kaanasiitan markaa waxa uu xeer ilowdo markaa rabbiga xus markaa loo اه في سنه قدنا وصلي وانت ليت والله انا وحا سمينه ان بعد وحا ويان قدنا قدنا ان شاء الله اسكون هذا لا في صوره رنت طيب الله المستعان وعليكم مساله الامر خالص لنا عاصا اذن اخذ مننا وحا اشي يراهم 40 يوما ان شاء الله ديراها واي هلهم السلام عليكم فرخان السلام يا ضوء محل ولا خلاف quando sa'anna واي اختي انا ادعيين وحي المرقه وقار يحيو وحيري وقال, وقال ما لي في عن هاد الهضره في عن لكن قاموا سيروا وفربطناهم qalam waligu xoido furqad jilinka iyo qoon le ka faro billaahi ilaah ka gaalobay awashrka billaahi ilaah waxa rubbigay shirkii oo ka nimka yidaha marka hadalkiisa ka faro billaah awashrka billaah يا صار سوكله معتلج على صوال الله هذا فضل صعتو يا وقت بالله بلا كفارا <لي>. <وه> بكل <بالصوعة> هيك ويه بلصوات كينيك maana nadii ku hadlaye carabiyaha inna faahimin balagha yaaba nuqno yahay ilaah hayyiban ka gaalobay bila kafaarana weeyaan xar gaaloo ila kafaarana kitalla kafaarana muslim ma bihiye way faradakora masallaat u sidaa sameeyo migeel markaas waxaan weeyaan sumayaxna nasu markaas waxa way xinsi uu sameeyo oo سئلتي و قضارتي ونا سمينين انه ليس ماهان عليه دشيسا كفاره و كفاره و ليس كفاره و دسمو و ولا مشرك بمشرك ماها حتى يكون قلبه قلبي ليس لا وياه مضمرا من قرصانيا على شرك شرك يقول كفر قالنا ما و يستغفر ولا ولا يعود يونا انه قنين الى شيء سو من ذلك كا كاميدا و بيسما yaani mas'alada uu xusulmaayo ya shaikh rahimahu allah ta'ala in marka subax weeyaan qofka hadii aray ka keentay qadob haddii ka keento kadibna uu yiraahmo marka subax weeyaan wara waxaa weeyaan hadaan diinsa ka baxay marka qadan waxa sameyn waayo kadibna wixii uu sameyn waayo waxaan leenahay marka qofkaasi gaalna ma aha kafaarun la laga marqabo لكن مدى أكدو أن يقول صلى الله عليه وسلم من حرف على ملة غير الإسلام فهو كما قال قفت كتلا أرطى دين أن دينة الإسلام كمي لاحين كدونا وحاوية الدين تاس أمب وياه مرخاص يعني وحاوية مسألة مرخاص تهي مرخاص amma rkhu xawayan diintan kam inaamanka wuxuu ku fasiray xadiiska sanan ah walaa isaa hataa ykuna qalbuhum umiran ala shirk wal ku fadir haday arinta qalbi ahaan uu aamino oo diinta uu ku dhaartay qaduu aamino diin ahaan iyo diinta islaam oo kale inay tahay uu aamino weeyaan mudisa ma sanan فاصلوح الجنوبي لقدري عليه السلام من يريد هو يهودي أو نصراني او مجوسي او غيرهم من الإسلام في اليمن يحلف فيها فيحلف بروحا ثور سانبي اله حيو عن رواينا وعسى سجلته وهي الهاه انكم واحد كوهرنتاه nabiga xali sallallahu alayhi wasallam baa xalaydiye markaas xal way yiri haddu ninku yiraah yahoodi maana annu sallama annu qalaam ma jusi waanahay ama islaamka bari maanka ay hadaan waxa sabay waayo yaacna qofka ka waran wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam allee kaffarati yebin waxa soo saaray idaaha abubakar mughni باو ما تجيب فيه الكفارة وكفارده حكواجه سباويا من الأيمان وآيمان تحالك مجيه وحدثت أن يحيى عن مالك عن سهل ما بصالح عن أبيه عن أبي هرارتان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بحر ما محلف بيمينه فرار كغيرها غيركه منها أيضا خيرا لكخربانتها من منها تارتي هره فليكفر عن يمينه تارتي ساكا كفارة قدتوه وليفعل هستما يالذيك هو يسوى خيره خير بلان حديثة في سيح نص المكسبية wala yahyahu xumud wa sma'tum alikama maliban maglaa quluu sallam min qala qafti na aliya nadarun ba laiga raba walum yusmi ma caabin nadar kaas waskaala aqay ala in in alaydu shaysu xaa ka faadati yamiin ka faragud ba laqaba fa faragud ba laqaba wa ya nadar tiimuna maga caabin marka waa nadar mubaha weeyaan waa nadar ka aqsaanto todoba socon inaas soo dhigin wa nadar tiimulka qaysi kimaa waa qaybahi kimida hada كيف kharumarqa in nagar qurta saxay muftahka haa bu sheegaya mas'aladan waa sida ummadu baay ka faar ugu lug leeyay marqaasi khilaafna midri illa shafi'i mu'iyana walimah shafi'i laa wuxuu leeyahay nadarkan maaguuntay inba gabrisba maaguuntay yu qalayso laakiin ummadintu kala wax isku waafaqsiyeen kafara kulli ala qarbaba isku waafaqsiyeen sida waxa yiri in ay abu shafi'i mu'iyana ta kala isku waafaqsiyeen ibn qudamah sanhambali ونقول له يا تمليك ما يقول السؤال من قال علي النذر ولم يسمي شيئا ان عليك فرض يمين يا مشافع و اي قال مالغو خويري فهم ما توكيدو اتقلمت ميا فويس وحلي فليساني قفكه كودارته وياه في شيء الواحدي في شيء الواحدي شيء كليء مرارا دهرجان يرديدو كويلن يفي دحديثيس على امانه عليه وكويلن عل يمينا السلام عليكم السلام ورحمه خير يمينا بعد ومن خذ بعد يمينا دار غداشين مره كقولي هادلك ورنيا والله بان لا انقصه من كذا وكذا waa haya waxaas markaas waxa uu ka waayay ka ma nuqsaaminayo yahlifu bidaalatan rag ku dhaaran iyo midan dhowjeer salaatan saddex oo ka akthar midalkaas ay ka badan qalaan xuriysa ka faro tu dalika shayba شيء يا داو تجد كعلسه ما تنن اي وها وهي الى ثلاث جير واك ضارتي هل شيء كلي اه حكه فارض مخليس قال ووحون يف كفاره لذلك ان لكفاره سواء كفارة واحده كفاره كديه مثل كفاره يمين كفاره اليمين شيء او كلامه ويهان بو يمركا امام كد حيل لو تعانا فاذا رجل من مثلا صرا وقال له والله لا اكل هذا الطعام انا شيك والله انا ولا البس هذا الثوب مره والله انا ولا هذا البيت اقول والله انا ف كان في هذا في, في يمين واحدة وانت اصو دغن وركا سوا ويان حل ضار كلي اي نقطه فهنا ما عليك كفاره واحده هذا هو كو ضارتي وا كلدو ياهي او دور ويان راسن نوكلين مرونا خيننين انت اصو هو كو لكن حل ضار بوينتا وداجي او وخييري والله لاكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوبة ولا أدخل هذا البيت والله هذا ماذا السويع العلم لكن والله هذا المرقى أترى أشتور شيء بأدرخها عصي لو اغتاشي مضع بكفارة لأمرضي حلقية الغربة فإنما عليه دوشيس وحاق كفارة يمين با دوشيسة وإنما ذلك كاسك قول الغجلي وانك وأن هذا الكيس القيسة وكالليبراطي إسلانديس وكورنيو أمت بلاقو أضوات فرنطة المرقى إنك صوتك هبانكو هو يو هذا الثوب مرضا واي حيوا اللهم صل على سيدنا ان ذا صوتك هدان كو يه هذا صوب مرضان واذنت لك الى المسجد مسيك هدان كو يكون ذلك ان غسوا حانيا نسقميس خيران متتابع صدر حسن في كلام واحد كلام كليا فإن حاني سهدوه كدن بأمرقى في شيء واحد شيء كلا من ذلك كاك فقد وجب عليها الطلاق وطلاق واجبي وليس عليه ما عندو شيسا فيما فعله حسامي بعد ذلك انت أكدب حنث واحدا بها يعني الطلاق مادعية إنما الحنث وفي ذلك كحنث واحد وحنث كليا جنبي كليا أوه هالكفار كليا ويهان واي قال مالي أوه مسئلة وحيتها قول يهدي مرضي وشيء يهدوه ويهو wa هو uhuuye markaas waxa la marxu waa fudud yahay hadii laakiin على uu huwin waayo ka faara laga raba saasi kale tahay waayehe qala maliguu huwiiri amru amarku indanaagteeda xii madri marat gabadha nadri leeda nadri soo leeyahay inuu jaysu banaayay bixayni idin isuu jaha sawt kana uu idmin ayaa nada samayn kartaa nada iyo jibu calayha ku waajibay daalika run kaas nada ku waajibay waaye waa ذلك dhaliikani qasayay la yaa dhulqan ka dhiban bisawjaha udkeeda kunadaas suudkeda waxan dhimeeyay ku nadeeran yaani wax suudkeda dhibayada ku raadato ma way kan dhaliikani qasadiyay yidulqan bisawjaha zowt keda waxa way dhibay hadu yahay farow waxa u banaa zowjka man u هذا u diido minu waxa ay ku nadeeyso waa hore mar ka soo xaway qaan kaan dhari ka aray hadu sheeda wakaana kaan dhari ka aray rasuul xana ay calayha dushayda hatta taqdiye illa ay gudayso ila والله اعلم تفصيل ما لا